صلوات الله عليه وسلم أ ن ع م ت عليهم ل غير م ا غ ض و ب ع ل ي ه م و ل النابلسي ا ض ا ل ي كل ل ط ع ا كان م ح ر ا ئ ل إ ل ا ما ح ر م إ س ر ا ئ ي ل على ن ف س ه من ق ب ل أن تنزل ا ل ت و ر ا ة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 م ن فإن كفر الله غني ع ن النابلسي ع ا ل م ي قل ي أهل ل ا ا ك ت م تذكرون ب ا ا ت ل ل ه والله شهيد ع ل ى م الاسلاميه ت ع م و ن قل ي أ ل ل تصدون عن ب ا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 ومن يعتصم بالله فقد هدي إ ل ى صراط مستقيم الله, الله اكبر ل ل ه أ الحمد لله رب العالمين ا ل ر ح م ن الرحيم مالك ي و م الدين إياك نعبد وإياك نعبد ن س ت ع ي ن ه د ا ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م صراط ا ل ذ ي ن أ ن ع م ت ع ل ي ه م غير الاسلاميه م ض و ل ي ن آ ن يا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا ن ع م ة الله عليكم إ ذ كنتم أ ع د ا ى ف أ ل ف بين قلوبكم ف أ ل ف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إ خ و ا ن ا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آ ي ا ت ه لعلكم تهتدون ولتكن منكم امه يدعون إ ل ى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر و أ شركه م الهدى م ف ل ح و شركه دعويه غير ق و واختلفوا ا من ب ع د ما جاءهم ا ل ح ي ن ا وأولئك ل ه م ع ذ ا ب ع ظ ي مضمون ي تفيض اجتماعي س و د واما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون تلك آ ي ا ت الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض و إ ل ى الله ترجع ا ل أ م و ر الله اكبر ل ل ه أ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 أخرجت أ ر ت للناس م ولو ن ب ا م ع ر ف وتنهون عن امن ل ك ر وتؤمنون ب اهل ل ل و و آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون و أ ك ث ر ه م الفاسقون لن يضركم إ ل ا أ ذ ى و إ ن يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم ا ل ذ ل ة أ ي ن م ا تقفوا إ ل ا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم ا ل م س ك ن ة ذلك ب أ ن ه م كانوا يكفرون ب آ ي ا ت الله ويقتلون ا ل أ ن ب ي ا ء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أ ه ل الكتاب أ م ة ق ا ئ م ة ي د ن و ن آ ي ا ت الله آ ن ا ء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر ويامرون ب ا ل م ش ر ن ه و ن عن ا ل م ن ك ر و ي س ا د ع و ن ف ي ا ل خ ي ر ا ا ت وأولئك ل من ص ا ل ح ي ن و م ا ت مضمون ا ل ل ه ع ل ي م ب ا ل م ت ق ي ن الله الله أ ك م و ا ل ع ه النابلسي ح م ا للعلوم ن ا الاسلاميه وإياك ت ي اهدنا ر ل م المغضوب عليهم ولا الذين ك ف ر و ا لن ت س و ع ه م م أ و ا ل ه أولادهم م م ولا ن ا ل ل ه ش ي ئ ا و و أ ل ئ ك أصحاب ا ل ن ا فيها ر هم ا ل د و ن م ث ل م ا ينفقون في هذه ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا ك م ل ر ي ح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 وادوا ما علمتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تبقي صدورهم اكبر قد بينا لكم ا ل آ ي ا ت ان كنتم تعقلون ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا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 وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط الله, الله اكبر ل ل ه أكبر الحمد لله رب العالمين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 إ ذ غدوت من أ ه ل ك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إ ذ ه م ا ل طائفتان منكم أ ن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر و أ ن ت م أ ذ ل ه فاتقوا الله لعلكم تشكرون إ ذ ت ق و ل للمؤمنين أ ل م يكفيكم أ ن يمدكم ربكم ب ث ل ا ث ة آ ل ا ف من ا ل م ل ا ئ ك ة منزلين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 ش ر ي ه ا ا ل ذ ي ن آمنوا لا تأكلوا ا ل ر ب ا أطعافا مضاعفة ك ه دعويه م ت واتقوا النار غير ربحيه ذات ل ر ض م و ن اجتماعي ل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 والذين إذا فعلوا فاحشة أو إذا فاحشة ل ظ م و ا أ ن ف س ه م ذ ك ر و ل ه ف ا س ت غ ف ر و ا ل ذ ن و ب ه م ومن ي غ ف ر ا ل ذ ن و ب إ ل ا ا ل ل ه و ل م ي ص ر و ا ع ل ى م ا ف ع ل و ا و ه م ي ع ل م و ن ه خير من ربهم وجنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها ونعم أ ج ر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في ا ل أ ر ض فانظروا كيف كان ع ا ق ب ة المكذبين هذا بيان للناس وهدى و م و ع ظ ة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا و أ ن ت م ا ل أ ع ل و ن ان كنتم مؤمنين إ ن ي م س س ت م قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك ا ل أ ي ا م نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آ م ن و ا و ي ت ح د منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آ م ن و ا ويمحق الكافرين الله, الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 حسبتم ان تدخلوا ا ل ج ن ة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد ر أ ي ت م و ه وانتم تنظرون وما محمد إ ل ا رسول قد خلت من قبله الرسل ا ف إ ن مات أ و قتلا ق ل ب ت م على أ ع ق ا ب ك م ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أ ن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب ا ل آ خ ر ة نؤته منها وسنجزي الشاكرين و ك أ ي من نبي قاتل معه ذبيون كثير فما وهنوا لما أ ص ا ب ه م في سبيل الله وما ضعفوا وما ا س ت ك ا ل و ا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إ ل ا أ ن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و إ س ر ا ب ن ا في أ م ر ن ا وثبت أ ق د ا م ن ا وانصرنا على القوم الكافرين فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب ا ل آ خ ر ة والله يحب المحسنين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 و م أ و ا ه النار وبئس مثوى الظالمين الله, الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إ ذ تصعدون ولا تنمون على أ ح د والرسول يدعوكم في أ خ ر ا ك م ف أ ت ا ب ك م غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أ ص ا ب ك م والله خبير بما تعملون ثم أ ن ز ل عليكم من بعد الغم أ م ن ه نعاس يغشى ط ا ئ ف ة منكم وطائفه قد أ ه م ت ه م أ ن ف س ه م يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من ا ل أ م ر من شيء قل إ ن ا ل أ م ر كله لله يخفون في أ ن ف س ه م ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من ا ل أ م ر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور الله, الله اكبر ل ل ه أ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 ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم يا ايها الذين آ م ن و ا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا وقالوا ل إ خ و ا ن ه م إ ذ ا ضربوا في ا ل أ ر ض أ و كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك ح س ر ة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن, في سبيل ولئن قتلتم في سبيل الله أ و متم لمغفره من الله و ر ح م ة خير مما يجمعون ولئن متم أ و قتلتم ل إ ل ى الله تحشرون فبما ر ح م ة من الله لنت لهم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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله, الله اكبر ل ل ه أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 أ و ل م اصابتكم أ مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أ ن ف س ك م الموت إ ن كنتم صادقين الله وحياء عند ر ب ه م ي ز ق و ن فرحين بما س و ا ه م النابلسي ل ه م فضله و ي س ش ر و ن ب ا ن للعلوم م ي ا ب ه من الاسلاميه ف ه م أ ل خوف ي ه ح ز ن ن يستبشرون بنعمة من و ا ل ل وفضل, وفضل وان الله لا يطيع اجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ا خ ش و ه م ف ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ف ا ن ق ل م و ا ب ن ع م ة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إ ن م ا ذلكم الشيطان يخوف أ و ل ي ا ء ه فلا تخافوهم وخافون إ ن كنتم مؤمنين ولا يحزن كالذين يسارعون في الكفر إ ن ه م لن يضروا الله شيئا يريد الله أ ل ا يجعل لهم ح ظ ا في ا ل آ خ ر ة ولهم عذاب عظيم إ ن الذين اشتروا الكفر ب ا ل إ ي م ا ن لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أ ل ي م ولا يحسبن أ الذين كفروا أ ن م ا نملي لهم خير ل أ ن ف س ه م إ ن م ا نملي لهم ليجدادوا إ ث م ا ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أ ن ت م عليه حتى حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فامنوا بالله ورسله وان تؤمنوا تتقوا ف ل ك موسوعه ظ ي م ا ل ل أكبر النابلسي ل ه ر ا للعلوم ه رب ا ل ا ن الاسلاميه ر ح ك يوم ل ا و س و ع ه ا ل ن ا ط ا ل م س ت ق ي م صراط ا ل ذ ي ن أ ن ع م ت ع ل ي ه م غير ا ل م عليهم غ ض و و ب ل ا ا ل ض ا ل ي ه موسوعه النابلسي ل ل ا به يوم ا ل و م ا ت ا ل ا س ل ا م تعملون خ ب ي ر لقد سمع الله قول الذين قالوا إ ن الله فقير ونحن أ غ ن ي ا ء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء, وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق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 وبالذي موسوعه كنتم صادقين ذ النابلسي م قبلك للعلوم ا ل ا ا ل ا م ي ر كل ه ي م القيامة و س ح ع ن ا ل ن ا ر و ل د خ ل ا ل ج ن ة فقد فاز و م الاسلاميه ا ي الحمد ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ر ح الرحيم م م ن ا ل ك يوم ا ل دعويه ي إياك ن ن ب د إ ا ك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير ص ا ط ر ل ذ ي ن أنعمت ه ذات مضمون ا ج ل م ا ع ي ولتسمعن من الذين أ و ت و ا الكتاب من قبلكم ومن الذين أ ش ر ك و ا اذين كثيرا و إ ن تصبروا وتتقوا ف إ ن ذلك من عزم ا ل أ م و ر و إ ذ ا خذ الله ميثاق الذين أ و ت و ا الكتاب ل ت ب ي ن ن ه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أ ت و ا ويحبون ويحبون أ ن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازتهم من العذاب ولهم عذاب أ ل ي م ولله م ل ك ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض و ا ل ل ه ع ل ى ك ل شيء قدير إن في إن خ ل ق ا ل س م ا و و ا ا ت ل أ ر ض و ا خ ت ل ا ف ا ل ل ي ل ل و ا ن ه ا ر ل آ ي ا ت ل ل ء الله الذين ق ي ا م وقعودا و ع ل ى ج ن و ويتفكرون ب ه م ويتفكرون في خلق السماوات و ا ل أ ر ض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, سبحانك فقنا عذاب النار ربنا النار إنك من تدخل أخذيته فقد وما للظالمين من انصار ربنا إ ن ن ا سمعنا مناديا ينادي ل ل إ ي م ا ن أ ن آ م ن و ا ب ر د ك م فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا, وكفر عنا سيئاتنا و ت و ف ن ا مع ا ل أ ب ر ا ر وآتنا م و ت ن س و ا ع ن ا ل ولا ن ا ب ل ق ي ا م ة للعلوم ا ت خ الاسلاميه اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او أ ن ث ى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا, وقاتلوا وقتلوا ا و ق ت لاكفرن و ل أ عنهم سيئاتهم ولادخلنهم ولادخلنهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر ثوابا من عند الله والله ا ل م و س ل ع ه النابلسي ح م للعلوم الاسلاميه ه موسوعه ب ئ النابلسي د ك ل ذ ي ن اتقوا ر ه م ه م جنات ج ت من تحتها ا للعلوم أ ن ه ا ا ر خ د ي فيها ن نزلا من ن د ا ل ه ا ع ن ل ا ل ل ه خير ر ل ل أ ب ا ر وإن م ن ي ه ل الكتاب و موسوعه النابلسي ي ه للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ا الله أكبر م و ا ل ع ه النابلسي ح م ا للعلوم ن إياك الاسلاميه ا ت ي صراط ا غير ل م ولا الضالح م ن ن ف س و ا ح د ع ه ا ل ن ه ا ج ب ل ا كثيرا و ن س ا ء واتقوا ا ل ل ه ا ل ذ ي ت س ل و ن به و ا ا ل أ ر ح م إن ا ل ل ه ك ا ن ع ل ي ك م ر ق ي ب اسماء وآتوا ل ي م الله و ب الحسنى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 ف إ ن خفتم الا تعدلوا ف و ا ح د ة أ و ما ملكت أ ي م ا ن ك م ذلك أ د ن ى الا تعولوا واتوا النساء صدقاتهن ن ح ل ة ف إ ن ا طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا ا ل س ف ا ء أ م و ا ل ك م التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إ ذ ا بلغوا النكاح ف إ ن انستم منهم رشدا فادفعوا إ ل ي ه م أ م و ا ل ه م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 اهدنا ا ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م صراط ل ل ع م ت ع ل ي ه م غير الاسلاميه م غ ض و واذا ل منه ن أو كثر ص ي ب مفروضا و إ حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه, فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا ذرية م ض ع ا خ ا ف و ا ع ل ي ه م ف ل ي ت ق ا ل ل ل ل ه و و ي ق و ا ق و ل ا س ي ا ا إن للعلوم ذ ي ي ن ن الاسلاميه يتاما ك ك ر م ت لحظ الأنثيين فإن ك ن ن ه ا ل ه ما ت ر ك وإن كانت واحدة كانت ف ل ه ا النص و ل أ ب و ي ه لكل و ا ح د م ن ه م ا الثلث م م ا ترك إ ن ك ا ن له ولد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 ف ر ي ض ة من ا ل ل ه إن الله ك ا ن ع ل ي م حكيما ا ا ل ل ه غير ر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل ح م د لله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 فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم من بعد وصيه يوصين بها اودين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم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 من بعد وصيه يوصى بها أ و ديم غير مضار و ص ي ة من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات يدخله جنات تجري جنات م ن ت ح ت ه ا ا ل أ ن ه ا ر خ ا ل س ي فيها و ذ ل ك ا ل ف و ز ا ل ع ظ ي م و م ا ل ل ه و ر س و ل ه حدوده يدخله ويتعد ن ا ر م ي ه الصراط ا ل م س ت ق ي الذين م صراط أ ن ع م ت ع ل ي ه م غير ا ل م غ ض و ب ع ل ي ه م و ل ا ا ل ض ا ل ي ن و ا ل م ا ل ف ا ح ش ة س ل ا س ت ش ه د و ا ع ل ي ه م منكم أربعة ف إ ن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن, حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا واللذان ياتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما إ ن الله كان توابا رحيما انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهالة, بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما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 ا ل ل شركه ب ا ل ه د لله ر ب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ذات م ض م ي ن إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك ن س ت ع ي ن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 موسوعه ا آ ت ت ي م ا ل ن ت ا ب ع س أن تكرهوا ش ي ئ ا و ي ج ع للعلوم ا الاسلاميه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 ولا ت ن ك ح و ع ه ا آباؤكم ل ن ا ل ن س ي ل ل ع ل ا م ا قد س ل ا إ ن ه ك ا ن فاحشة و م ق ت ا ء ا ل ل ا ا ل ل ه أ س ن ى الله ا ل أكبر ح م د لله رب ا ل ع ا ل م ي ن النابلسي ر ح م م للعلوم الاسلاميه ا ت ي صراط ا غير ل ع ل ي ك م أ ه ا ت وبناتكم وأخواتكم وعماتكم ك م و ا خ ل ا ت ك م وبنات ا ل أ خ وبنات ا ل أ خ و أ م ا ت ك م ا ل ت ي أرض ع ن ك وأخواتكم م من و أ الرضاعة ي ه ا ل ت ي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم ف إ ن لم تكونوا دخلتم ب ه م فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من أ ص ل ا ب ك م و أ ن تجمعوا بين ا ل أ خ ت ي ن إ ل ا ما قد سلف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 ا ل س ل ع ه النابلسي للعلوم ا ل س ل ا م ه صراط ا ل موسوعه س ت ق ي ي م صراط ا ل ذ ل ي م النابلسي للعلوم ا ى الاسلاميه ذ ي قدر ل أخرج ا غهاء نحوى سنقول فلا م ن س و ع ه النابلسي ل للعلوم ا ل فذكر ا س ذ ك ر م ن ي ش و ي ج ن ب ه اسماء ا ل أ الله لا الحسنى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 موسوعه ل م ن ح م ل س ي للعلوم ا ل ح م د ا ل ل ه Pastor ونستغفرك ونتوب إليك ونثني إليك عليك اللهم خ ي ر ك نشترك ولا نكفرك ونخلع ونترك ولا ن يفجرك اللهم اياك ل ل ه م إ نعبد ولك نصلي ونسجد و إ ل ي ك ن س ع ى ونحمد نرجو, نرجو رحمتك ونخشى عذابك إ ن أ ذ ا ب ك الجد بالكفار ملحق اللهم لك أ س ل م ن ا وبك آ م ن ا وعليك توكلنا وبك خاصمنا و إ ل ي ك أ ن ب ن ا و إ ل ي ك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أ خ ر ن ا وما أ س ر ر ن ا وما أ ع ل ن ا وما أ ن ت أ ع ل م به منا أ ن ت المقدم و أ ن ت المؤخر لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت اللهم إ ن ا ن س أ ل ك رضاك و ا ل ج ن ة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إ ن ا ن س أ ل ك الهدى والتقى والعفاف والغنى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 و ن س أ ل ك من خير ما س أ ل ك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إ ن ك عفو تحب العفو ف ع ف عنا اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين و ا ش ت مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز ا ل إ س ل ا م وأذل اللهم ش ر ك و ا ر أ ع د اعذنا ء الدين ا و ج ل ه من ا ظلمات الجهل م ي والوهم آمنا في أ واجعل ط ن ن ا و ح أ عمله ت ن ا و و ا في رضاك يا رب العالمين ا اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له ا ل ب ط ا ن ة ا ل ص ا ل ح ة التي تدله ع ل ى الخير وتعينه عليه برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ب أ س م ا ئ ك ا ل ح س ن ى وصفاتك العلي أ ن تصلح أ ح و ا ل المسلمين في كل مكان اللهم أ ص ل ح أ ح و ا ل ه م واحقن دماءهم ه م وألف و ل بين ب ق و أ ص ل ح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أ ن ج ي المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم عجل بنصرهم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا أنفسنا تكلنا إلى أنفسنا طربة عين وأصلح لنا شأننا كله الجلال ل شأننا يا ذا ا ا ك عين إ طربة ر و م ربنا آتنا في الدنيا حسنة في و ف ي الآخرة ح س ن ة و ق ن ا ع ذ النابلسي ب ا ر ر ن ا ن ن ا أ ف ن ا و للعلوم ت م ن ن ا ل ا س ر ربنا ي ن ب ت ق ل م ن ا إنك أنت ا ل س م ي ع العليم وتب علينا وتب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 و ب ك منك ل ا نحصي ثمان ع ل ي أذنيت ك كما أنت ع ل ى نفسك و ص للخدمات وحبيبنا و و ق د ن ا محمد و ع ل ى آله وصحبه وسلم وصحبه ت س ل ي م ا ك ي ر ه